اللاتقوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه و والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي اله الا ربكما تكذبان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 سَذِى أَيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ سَذِى أَيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 سَجِئَ إِلَى آلِهَتِكُمْ مَا تَكْذِبَانَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ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 فإذا شقّت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آل ربك ما تكذبان فيوم إذ الله يسأل عن ذابه إنس ولا جان فبأي آل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 متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان فبأي آباء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرة الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 مدهانا فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان نظاها فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما فاتهتو ونخلو وربنا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان شور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقمتهن إنس قَدْ لَهُمْ وَلَا جَالٌ فَبِأَيِّ أَلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرٍ حِسَانٍ فَبِأَيِّ أَلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان سبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام